بسم الله الرحمن الرحيم يا أي وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ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 فَأَمَّا الَّذِينَ اضْطُرُّوا فِيمَا اخْتَمَصَتْ وَأَيْرَمُتَجَانِفٍ إِثْمًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُمْ يُعَلِّمُونَهُ نِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عليه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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلهم إذا آتيتمهن أجرهن مُحَصِّنِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحدا الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ما أنفتم فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولك يريد ليطهركم ولك يريد ليطهركم وليتم منعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكرون نعمة الله عليكم وميثاق الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله بِذَاتِ بذات الصدور يا الَّذِينَ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا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 يَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثَنِّي عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيته الزكاة وآمنتم برسلي وعزوتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنه سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا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 فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم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 قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلو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 من الرسول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءك بشير و نذير والله على كل شيء قدير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 إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلا من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنا انكم غالبون وعلى الله فتوكلوا انكم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا اننا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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَبَ قُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُثُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فتكون مِنْ أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله رابا بحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الوراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنو من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى لاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منه بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول يسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف أو يوفوا من الأرض.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 يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وماهوا بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارق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 اَلَمْ تَعْلَمْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَثِّبُ مَنْ يشاء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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحة فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يظروك شيئا وإن حكم تفحقو بينه بالقصة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعده متورط فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولاه قوم بهن نبيون الذين اسلموا للذين نهادوا والربانيون والاحبار والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتهوا باياتي فمنم قليلة ومن لم يحكون بما أنزل الله فهؤلاء هم الكافرون وكتبنا عليهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن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 بِنِّ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَهُدًى وَمَوَعْظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وليحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أن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 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله موجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينه اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُ أَنْ يَفْتِنُوكَ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ, فاعلم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن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 الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إنكم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 يَقُولُ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَأَطْعَمَهُمْ الطَّعْمُ أُولَئِكَ كَانَ مَكَانَهُ سواء السبيل وإذا جاؤكم قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الافم والعدوان وأكلهم السحت لبيء سما كانوا يعملون لو لا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيء سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا دُلَّاهِ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بل يداوم بسقتي يوفق كيف يشاء ولا يزيد كثيرا من ما أرسل إليك من ربك طغيان وكفرا وألقينا بينهم العداء والتوا البغضاء. كل ما أوقدنا رل الحرب أطفأه الله كل الله ويسعون في الأرض فساده والله لا يحب المفسدين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 لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك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 ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن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 وَحَسِبُوا أَن لَّن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فجاءَتَهُم بَغْتَةً فَإِنَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُونَ ثُمَّ عَصَوْا فَمِنْهُم مَّنْ أَدْرَكَ عَمَلًا صَالِحًا فِيهِ فَسَنُرِيهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله رفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا اتَّوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَاسَ الْعُدْوَانِ وَتَتَّخِذُونَ أَنفُسَكُمْ أَنصِخًا ۗ انْسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أن ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أخذهم أولياء ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس يعذ و آمنوا اليهود والذين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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا أؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيضا ادخل لنا ربنا مع القوم الصالحين اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقولوا من 124. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 125. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطته الأيمان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 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسر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 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم دهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلم عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌ فِيمَا يَطَّعِمُونَ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير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 مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعد منكم هديا بال والكعبة أو كفارة طعم مساكين أوعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى سَلَفَ ومن عاد فينتق الله منه والله عزيز من ذو انتقام 125. أحل لكم صيد البحر وطعامه متى عليكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُبْشَرُونَ جَعَلَ الرَّاحُلَكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ الْقِيَامَ لِلْنَاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا سموات وما, وما في الأرض وأن الله بكل شيء علي إعلم وأن الله شديد. فلا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اول الانباء لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء 119. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولاكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَى إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْلَمُنَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إِنَّكُمْ ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقُسِمَانِ اللَّه إِلَّا ارْتَبَكْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِثَمَنٍ لَا نَشْتَرِي بِثَمَنٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إن إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فآخران يقوما مقامهما من الذين استحط عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا من الظالمين ذلك أدنا على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا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 وإذ تخلق من الضين كهيئة الطير بإذنين فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنين وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنين وإذ تخرج الموتى بإذنين وإذ كففت بني إسرائيل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 لنا مسلم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مايدة من السماء قال اتق قال اتق الله ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن وَآيَةٌ من مِّنْكَ وَأَرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۗ وَاللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّ 129. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أئنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقولون إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علمام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت راقب عليهم، وأنت على كل شيء شديد. I <laughs>